سجن فيه وردة على بابه فيه سجان لسه جن وحده وده سجن بالألوان أربع حطان من نور بتبارك العصيان اللي هت تيور بتحج بتصاحب سجن فيه وردة على بابه فيه سكان كل السجن واحدة وده سجن بالألوان أربع حطان من نور بتبارك العسيان اللي هت تير بتحك شعب غلب و النوم الليلة عليكو هل والحكم فيه للبوم كل الرجال سلموا وسنقبطوا لها تقوم تكشف ضلال كتبوكم وتحارب الفرعون ايه ما بنمكسر حتخافوا من قلوبنا الإرادة مثل الحشر بكل وحدة منا زنوب يا حنفوت مع كل حروب يا رفوا الوردة روحا ما بتنأثر أنا امرأة حرة ديب ما بينقرأ مرة حيث ما بينخرأ أنا نور أنا ثور بعصري بطل شعوب ما هي نور المصري تضحية لقضية إنسانية ما هي De محارب الفرعون يا دولة المتعيس السلافف تذكركم المجد للمحابيس I'm يا the land